فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلىها إلا الأشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى <تصفيق> الذي يؤتي ما له يتزكى أَمَّ لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى